119. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 110. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 112. الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا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 فلا تسع على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم وعمل صالحا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 الذقوا وفريقا يقتلون وحذروا الا تكون فتنه فعموا صم ثم تاب الله عليهم ثم عموا صم كثير منهم والله بصير بما يعملون 111. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 112. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من اشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهُ وما للطالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من إله إلا 112. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 113. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 112. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 113. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 114. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم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 اهْوَاءَ قَوْمٍ قَبْلَ الرُّومِ قَبْلَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا أَن سَوَاءَ السَّبِيلِ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 111. لبئس ما كانوا يفعلون 112. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 113. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا النَّبِيُّ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا